قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال قائركم عند الله بل أنتم طوما تفتنون وكان في المدينة تسعة رمضة يغسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا I don't let porém that you and I'll leave که لا وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمة اشتركوا في